الشيخ عطية من هن النساء التي يحرمن على المسلم من الرضاع وما هو الرضاع المحرم الرضاع المحرم للمصاهرة هو ما كان في الحولين قبل فطام الرضيع على الرأي المختار وإذا كان يحرم حتى لو كان الرضيع كبيرا فهي حادثة خاصة قديمة لا يقاس عليها وعدد الرضاعات المحرمة مختلف فيه، والمختار للفتوى والحكم في مصر ورأي سافعي أن يكون خمس مرات معلومات، وعند الشك في العدد لا يثبت التحريم، ولا يشترط أن تكون الرضاعات مشبعات، والأدلة على ذلك كثيرة، والنساء اللاتي يحرم الرضاع زواجهن. جاء فيهن قوله تعالى وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّهِ أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ من الرَّضَاعَةِ وفي الصحيحين حديث الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة وفي الصحيحين أيضا أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال عن ابنة عمه حمزة إنها لا تحل لي إنها ابنة أخي من الرضاعة ويحرم من الرضاعة ما يحرم من النشب والمحرم من النسب جاء في قوله تعالى فرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخ فمن رضع من امرأة فهو كولدها الذي ولدته تماما في حرمتها عليه كأمه التي ولدت. وزوجها كوالده ويطبق هذا على من تفرع منهما أو اتصل بهما ومظاهر التحرير بالرضاع عدم الزواج وحل النظر والخلوة والمسافره ولا يترتب على الرضاع أحكام الأمومة من كل جهة فلا يتوارثان ولا تجب على واحد منهما نفقة الآخر أما الرضيع فلا يتعدى التحريم إلى غيره ممن هو في درجته من اخوته وأخواته فيباح لأخيه في النسب أن يتزوج المرضعة أو من يتصل بها من فروع وأصول كبناتها وجداتها وعماتها وخالاتها هذه صورة مبسطة عن الرضاع والله أعلم